دكربته يا رأيفة بالهنا والشفاء يا عمري مطرح ما يسري يمري اللي بيدور في دماغك فهمني ما بيجيتلي ايه اكيد عامله لي مكيده إنتي وبناتك اللي شبه بعض دول يا سلام كل ده عشان دكربط هو ده جديد عليك أمان لو كنت دبحت لك جدي كنت قلت يا ولي أنت من مبرح لو يبوز الجراطين عشان خطر المعدول ابن أخوكي تقوم من النهار ده تعمل إيه يبقى أكيد في إن... يا عمدة يا عمدة أنا عارفة أنك بتتعب في العمودية طول النهار طول النهار مناهدة ومشاكل ملاش آخر واللي زاد وغطى مواسير الصرف الصحي اللي نشعت على مية الشور ما تفكرينيش يا أولي المرض ابتدى يحل على الناس الغلابة والمسؤولين يومهم بسانة وكل ده ومش عايز نعمل لك ده كربات بنت أصول يا رايفة ما تاخدي ورك لا كل انت بالهنة بقول لك خدي ورك بس, بس انا عايزة حتة من الصيد ما كلها لحمة يا رائفة ولا هي تفاصة وخلاص ورك ورك زي بعض مش الوضع بضلة اشترى تاكس أعمل حسابك يا رائفة حتى لو اشترى متر الانفاج مش حيتجوز زهرة انا قلتها كلمة دي سوق الغندور عمدة كفر و بطاطا لا يمكن يرجع في كلامه بجاك ده يا عمدة ماشي بنت يا زهري انت يا بنت يا زهري في حاجة يا ماما, ماما؟ شيلي البط ابوكي نفسه مش جايباه البط الليلة مم. حلوة قوي حمام السباحة ده ما شاء الله ده ينفع نصطاد منه سمك قاري عايش ببلاش عبط ما تحكش عليك أنا مش مصدق نفسي أنا قاعد قدام ملك الميديا لوجه. لوجها خلاص بقى كنت ملك الميديا ما ده الموضوع اللي مش قادر استوعبه. إزاي حضرتك تعتذر الشغل فجأة وإنت كده يا ما شاء الله عليك فائز شبابك ليك حق تستغرب يا مستر عايش أنا نفسي مستغربة ده احنا كنا أيام الكلية بنسمع حواديد عن عبد الرحمن الرئيس اللي هو دوده طبعا أنا... أنا لما اشتغلت في الإعلانات حاربت قول قول يا دودو قول حربت وتعبت عشان أقدر ألاقي مكان جنب الحيتان الكبيرة الشغل في الميديا ابني بيسرى الوقت والعمر فقلت جه الوقت اللي سلم الرايا المروى بنتي أشوف أنا بقى نفسي شوية ولا إيه يا بيرو؟ طبعا يا دودو ما شاء الله ما شاء الله عصمير عصمير كناري عصمير كناري يعانين جميع طيب الله أكبر الله أكبر أنا محبش العينين اللي بتطلع فجأة طيب إذا كان كده بقى أسيبكو أنا براحكو شوية عشان ألحل عنيسها مرور أنت مش هتمشي من هنا إلا لما تتغذب معنا لا أبو سيدك ده بنتك زعلها وحش أقعد أو وبراج غلبة حاضر إيه غادة مالك عندك في حاجة حصلت مش قادرة استوعبها في مشكلة في الشغل؟ لا في الفيلا بابا حاجة؟ انطقي عايش وعبيه في الفيلا ايه التخريفة اللي انت بتقوليها دي؟ عايش ايه اللي دي الفيلا سيد البواب لسه مبلغني حالا قاعدين ثلاثه على البسين ومش بعيد كمان شويه ينزلوا يبربطوا في المية بقى هو ده عايش اللي بتقولي عليه سهواكه عبير مش هتجيب معنا نتيجة اهي سحبته على البله وشغلته لحسابها نهارك اسود يا عايش انا مش أدرس هد ما هو حاجه من الاثنين يا عبير دي قوية جدا يا اما انا اللي تفها جدا ازاي تعرفي على عايش بالسهولة دي أنا برسم عليه بقالي سنة وما اتهزتش من راسه واضح كده ان البنت دي بتتحداني انا شخصيا ما ظنش عبير في دماغها حاجة واحدة بس عبد الرحمن الرئيس وانا بقى هقصر دماغها رايحة فين يا ماروة استني اوعي من وشي والوالد بيشتغل ايه عايش اه الحقيقة ابويا بيشتغل عمدة وايه ورسنها قبلا عن جد يعني افهم من كده انك حتورس العمودية من ابوك بعد العمر الطويل لوالدك للأسف ايوه واو ده انت هتبقى عمدة روش موت ممكن أعرف أنت بتعمل إيه هنا؟ أه آه ما ترد يا دودو سيب شغلك وجايب صيف على البسين حضرتك؟ أصلا أصلا إيه؟ أنا مروى الرئيس أعûض أستنخ في المكتب وإنت قاعد هنا تتمسخر مروى اهدي اهدي أنا الأسريت أعزم عايش عالغدا سوري يا بابا البني آدم ده موظف عندي مش عند حضرتك أستاذ عايش مروى إنت مرفود عجبا كده يا دودو؟ لو سمحت يا أستاذ عايش يا في فيه ايه تاني؟ يا ريت تاخد في ايدك الاخت عبير لحسن تكون مش عارفة طريق الباب ولا حاج هو انا كمان اترفت هو تتعينش اصلا يلا يلا بينا يا بيرو دودو ما نفعناش يا اختي واضح ان احنا ملناش عيش مع الناس دي ثانية واحدة يا عايش ثانية واحدة طبعا يا مروه انت من حقك ترفدي الموظفين بتوقك ايو وانا اتفقت معاك ان مش هتدخل في الادارة لكن مش من حقك تتدخلي في حياتي طبعا يا بابا الساز عايش ده صديق قديم من أيام المدرسة آه كانت أيام يا دودو ومتى دودو ومتى يالي أبسط حقوقي إن أستقبل صحابي ببيتي ولا أنت ليكي رأي تانية يا مروهانم لا طبعا يا بابا حضرتك فضل قاعد يا عايش يا فين أيام ما كنت فكرت تخطي والله ليك وحشة يا دودو عودي يا بيرو يا عبير عودي وعبير دي تبقى صاحبتك برضو يا بابا لا عبير خطبتي بدون ايه؟ <تصفح> بنتك ماتت يا دودو <م edited apparatus> يعيش يصحى يعيش هتتأخر عالشغل هي الساعة كام. سبعة ونص سبعة ونص حرام عليك يا أخي سبتني نايم لحد دلوقتي ليه ما هو شغلك كان غريب قوي وانت نايم ده لولا شخيرك اللي كان جايب لمدان الجيزة كنت قلت ان انت ميت انا هشامم ريحه فول بالليمون الاكل جاهز يلا البس بقى عشان نفطر سوا رجعت تاني ليه اصل انا افتكرت اني واخد اجازه النهاردة صحتني ليه يا حمار هو انت عملت لها ايه بالظبط سحرت لها هي مين دي امنا الغوله مروه الريس أجيتين في أسبوع واحد أنا طول عمر أقول عليك سهن لك طريقة غريبة كده يا جدع تدخل على البت من دول وتبلفه تبلفه تبلفه أنت بتلفه فوشي تبلفه قولي عبد الله بلاش دامش على الصبح وخذت كم يوم إجازة بقى نص ساعة هتفرق معاك في عشان لو أنت فاضي تيجي تخلص معاي إجراءات التاكسي عبد الله أنا أنا وانت أدخل معاك شريك في التاكس وحنشتغل فيه سوا ده. طب وشغلك أنا تلفتة عبد الله عملتها فيك ومنا حسبي الله ونعمل وكيل فيك يا مروة يا بنت الريس انا خلاص قربتك جنن اهدي بس يا مروة اهدي ازاي بس كلها كم شهر واقول للزفتة اللي اسمها عبير دي يا مش هتوصل للدرجات دي تلاقي بس انكل عبد الرحمن قالك على موضوع الخطوبة ده في ساعة نرفزة. يا بنت اشتروا الشاب كان بارح. يا لهوي أي مهما انجبرتها طلعتها لي القودة علشان توريهاني الله يكون في عونك ده أنا لو مكانك كان زمانية شليت أنا خلاص بقيت غريبة في البيت ده بقالي أسبوع مرمية في قطي وبابا ما كلفش نفسه حتى يسألني أنت ليه ما بتروحش الشغل على فكرة بقى أنت لازم تنزلي الشغل عايزاني اشوف الموظفين وهم شمبانيه فيا ما هو لو فضلت قاعده في البيت كده كتير مش هيبقى فيه موظفين اصلا ليه هو في حاجة حصلت شريف انديل ساب الوكالة يغور في ده داهيه وخد معاه احسن 3 كرياتف في الوكالة وراح بيها مكالت ميديا ان هو فاكر ان كده هيلوي دراعي لا مش مروه الرئيس اللي يتلوى دراعها مش كنت تصبري شوية على عايش كان نافع في الأزمة دي ما تجيبلي سيره ده فهمه ولا لا حاضر